إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م اعمالنا ل الله فلا مضل له يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ن من ومن ا هادي محمدا يهده شريك وأشهد وحده وأشهد أن أن ب د ه ورسوله يا أيها الذين يا آ ن و اتق ل ولا ه توقاته حق ت و م إ ل وأنتم مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة و خ ل ق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون والأرحام الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عليكم به إن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ف ا ز فوزا عظيما اما بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل محدثاتها بدعة محدثات ضلالة بدعة بدعة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد ه نعم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وهذه إ ن شاء الله تعالى محاضرات في شرح متن شروط الصلاه ة للإمام ل محمد ا عبد بن و ا الله وهذه هي المحاضرة الثالثة ب رحمه وهذه هي في شرح هذا ا ل كما يعني من كان حضر اول مجلسين يعني تكلمت فيهما عن ا ه م ي ة هذا الكتاب و ا ه م ي ة الفقه في الدين وهذا كتاب ي خ ت ص ر فقط على شروط ا ل ص ل ا ة وما يتضمن الامر فيها من شروط للوضوء وغير ذلك مما تكلم فيه ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب فذكر شروط ا ل ص ل ا ة وذكر أ ر ك ا ن ه ا وذكر واجباتها وذكر أ ي ض ا فروض الوضوء س ن ة ف ر ا ل ض و ا ل س ت ة ونواقضه أ ي ض ا وهذا مما يكون لهذا ا ل ك ذ ا ب من علم ومن فوائد ك ث ي ر ة يعني إ ن شاء الله تعالى نستخرجها معا في هذه المجالس ا ل ع ا م ر ة بذكر الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا نتفقه في دين الله عز وجل وننظر في في الدين الله العلم ونتعلم هذا العلم والفقه نتفقه فهو وننظر ونتعلم وجل عز السبيل الوحيد ل ل ن ج ا ة من البدع وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي في الدنيا نعم ا ربما أ ر ا ج ع سريعا على ما مضى حتى من كان هذا أ و ل حضور له بما بارك الإيمان القائمين الدرس الآن الله عليها أن ينقل على غرفة الإيمان. بارك الله في القائمين عليها. يعني تكلمت على ما قد سار عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فهو ب د أ بالبسمله في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ط ي ب ة والشيخ معروف عنه ب أ ن ه كان يرسل دائما رسائل تذكير أ و رسائل ع ل م ي ة لطلابه وغيره ل من المشايخ فهذه ي ي بقاع الأرض ل حتى و ص م العلم إلى الصحيح والعقيدة الصحيحة ف ه ر س ا ل ة ب د أ فيها رحمه الله و ب س م ل وذكر شيئا من علوم الفقه وهو ا ل ص ل ا ة وهو الركن, الثاني أو الركن الثالث من أ ر ك ا ن الاسلام إ س ل م محمد لشهادة أن لا إله إلا الله أن وأن ر و ل ل ه و إ ق ا الصلاة يعني يعتبر ن ي ي ع هو الركن الثاني بعد الشهادتين ل أ ن الشهادتين ركن أ و ل ثم ا ل ص ل ا ة ثم الصيام ثم ا ل ز ك ا ة ثم الحج وهناك ر و ا ي ة لابن عمر قدم الحج على قدم الشاهد بدأ الصيام الصيام من الإسلام الحج الحج هنا الفريضة أو هذا الركن من أركان على على أنه بهذه أو ألا وهو ا ل ص ل ا ة والتي بها يصلح العمل و النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ة فمن ت ر ك ا فمن ق د كفر تركها فقد كفر, كفر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس ل أ ح د ليس ليس له, حظ في الإسلام من ترك الصلاة ليس له حظ في الاسلام من ترك الصلاه لذلك هذا من المهم أ ن نتعلمه وهذا الذي به يجب أ ن تصح, العب تصح العباده ة والنبي ا صلى ل ل عليه وسلم قال خذ صلوا كما رأيتموني أصلي كما جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي رأيتموني في رأيتموني كما كما كما جاء فهذا أمر منه ب امر ل ل ص ا ة أ منه باتباعه في ا ل ص ل ا ة ومن خالف ذلك فصلاته ناقصه ف ب د أ رحمه الله بقوله شروط ا ل ص ل ا ة ونعرف معنى الشرط والشرط هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ما معنى هذا الكلام ما يلزم من عدمه العدم أ ي إ ذ ا كان شرطا مثلا في الصلاة الهضوء ف إ ذ ا انتفى الوضوء انتفت ا ل ص ل ا ة إ ذ ا بطلت أ و بطل الوضوء بطلت ا ل ص ل ا ة وذلك كما جاء في الحديث حديث أ ب ي هريره ة رضي ا ل ل عنه عليه جعل عدمه العدم أن النبي فهنا إذن هنا من انتفى الله الله كما أحدكم وسلم ما يلزم الصحيح قال لا صلاة إذا الوضوء شرطا الصلاة الشرط إذا انتفى في يقبل يتوضأ صلى لصحة أحدث حتى ولكن لا يلزم من وجوده وجود انا ربما ا ت و ض أ ولا اصلي اتوضأ فقط فهذا ق ط ف يكون فيه عدم ماذا عدم وجوب ا ل ص ل ا ة علي وانا متوضئ فلا يلزم من وجوده وجود هذا معنى الشرط وهو قال هنا الشرط قال الصلاة معنى شروط مرحبا ا شاء الله م أ خ ي الحبيب والشيخ الفاضل أ ح م د جوابره بارك الله فيكم مرحبا بكم طيب هل هناك صوت طيب الله ف إ ذ ا هذا معنى الشرط لا يلزم من عدمه العدم يلزم العدم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود فقال شروط ا ل ص ل ا ة أ و ل شرط ذكره رحمه الله هو الاسلام إ س ل م هو ا ل إ و ا ل إ س ل ا م قال بعد ذلك و ا ل إ س ل ا م وضده الكفر هنا قال يعني حتى ن أ ت ي على المتن بكلامه مدققا قال شروط ا ل ص ل ا ة ت س ع ة وإزالة النجاسة العورة القبلة والنية الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية واستقبال القبلة ودخول وستر ورفع والنيه فذكر هنا هذه الشروط, التسعة هذه الشروط التسعه الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و س ط ر ا ل ع و ر ة ودخول الوقت واستقبال ا ل ق ب ل ة والنيه ة فذكر وقال السلام ورحمة الله الشرط وقال الأول ا ل س وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أ ي عمل و أ ن ا في هذا الشرط جعلت له م ح ا ض ر ة ك ا م ل ة له فقط وهو ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه به إ ذ ا صلحت ا ل ع ق ي د ة وكان استسلامك لله تبارك وتعالى صحيحا صلحا باقي العمل وقبل منك ان شاء الله تعالى فهو قال هنا الاسلام وضده الكفر اذن الاسلام عكسه او يقابله الكفر المسلم والكافر المسلم والكافر وهنا ا ا ل ك ف ر و ذكر وقال والكافر, مردود والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل وذلك لقول الله تبارك وتعالى آه آه وقدمنا, إلى ما عملوا من عمل هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهنا استدل بادله من الكتاب وقال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون فهؤلاء الذين أ ش ر ك و ا مع الله غيره فكانوا في ا ل آ خ ر ة يشهدون على أ ن ف س ه م بالكفر وهم في ا ل آ خ ر ة يدخلون النار خالدين فيها إ ذ ن هذه ا ل أ ع م ا ل التي يعملونها في الدنيا ولو كانا هذا العمل يظن الناس فيه أ ن ه خير ويحسبونه هذا يشفع لهم في ا ل آ خ ر ة فهذه كلها تمحى جميعا كما قال الله عز وجل فقدمنا إلى ما عملوا من عمل منثور أعمالهم فجعلناه هباء إلى حبطت و شكرا ل ل ه لكم هذه الجهود وجع فجعلناه هباء منثورا فكل عمل يتقرب به إ ل ى الله عز وجل ويكون خالص ا لله عز وجل هو الذي ينفع صاحبه اما الذي يعمل العمل بدون قرب إ ل ى الله عز وجل وبدون فهم لما يفعله وبدون إ خ ل ا ص وبدون م ت ا ب ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا عمله يوم ا ل ق ي ا م ة يذهب هباء منثورا رسول الله نعم فقال رحمه الله ا ل إ س ل ا م وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أ ي عمل والدليل قوله تعالى ما كان ا ل م ش ر ك ي ن أ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك حبطت ي اعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إ ذ ن م س أ ل ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وترك الكفر والكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن, بال... ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لا انفصام لها فهذا الذي أ م ر ن ا الله تبارك وتعالى به وبهذا أ ر س ل ت الرسل جميعا أ ن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم قال الشرط الثاني ثم قال الشرط الثاني من مراجعة قال قال قد قبل فقط الشرط الشرط شاء الله تعالى أنا أسير سريعا لأن هذا قد شرح من قبل فأجعل هذا لأن فأجعل شرح أسير إن حتى يعني إذا أكملنا في الكتاب استفدنا تعالى إذا إن أكملنا جميعا شاء الله منهم في وهذا متن صغير الحجم كبير ا ل ق ي م ة و ا ل ف ا ئ د ة لما يشتمل عليه من أ م و ر م ه م ة لكل من أ ر ا د أ ن يصحح صلاته ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ي نعم ن ثم ث قال الشرط ا ا ل قال الشرط الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل والمجنون والصغير الصوت واضح؟ القلم ثلاث النائم يبلغ هل حديث يستيقظ يفيق حتى حتى حتى رفع عن في صوت إخوة طيب الحمد لله فالشرط الثاني من شروط ا ل ص ل ا ة العقل وهو أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن عاقلا وليس مجنونا لذلك ذكر ب أ ن ه الحديث ضده الجنون العاقل ضده المجنون, وذكر أن المجنون يرفع عنه أو مرفوع عنه القلم وذلك ك ر أن ا م مرفوع القلم ج ن ن عنه عنه و أو و يرفع ل ذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أ خ ر ج ه أ ب و داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها العلمات عز رفع عن الألباني وصحاحه ورحمه الله وهو الإرواء القلم ثلاثة وجل في النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ وهنا المجنون مرفوع عنه القلم الذي وقع له جنون طارئ أ م ا الجنون المستمر الدائم فهو يسقط عنه بذلك القلم ل أ ن ه لن يفيق منه ولا يفيق يفق يفق يفق منه نعم لكن الجنون ع ب ب ر ة هنا ا ل الطارئ الذي ي أ ت ي ه س ا ع ة ساعتين يوم ي و م ي هذا بمجرد أ ن ه عاد إ ل ي ه عقله يطالب ويكلف أ م ا في وقت الجنون فلا شيء عليه ف لذلك ا شيء عليه ل اشترطوا أهل العلم اشترطوا اهل اشترطوا أ العلم في يكون المصل بأن يكون ح ا ض ر ا للعقل في صلاته ل أ ن الله عز وجل يقبل ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كانت صحيحه ومن شروطها العقل أ ن يذكر الله صحيحا للعقل وهو ليس سكران وليس مجنون ويدخل هنا في أيضا أيضا المجنون السكران أيضا السكران هنا أيضا حكم لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى ل أ ن ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة وهي وصل بينك وبين الله عز وجل فلا يجوز لك ان, تدخلها أن تدخل هذه ا ل ص ل ا ة و أ ن ت سكران وانت أ أن ن ت تريد تدخل ل ل خ ا ء و أ مجنون و أ ن ت نائم وما الأمور أشبه هذه الأمور ف ا ل ص ل ا ة لا بد لعاقل أ ن يدخل عليها نعم ثم قال رحمه الله الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاه ة لقول النبي صلى ل ل ا عليه لسبع وآله وسلم مروا بالصلاة مروا أبناءكم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا ايضا شرط من شروط ا ل ص ل ا ة وهو التمييز وهو سن يدرك فيه الصبي ما يتفوه به لسانه وما يتكلم به وما يفكر فيه فهو سن يطلب ط ف ل فيه او الصبي فيه بالعبادات وامر هنا ب ا ل ص ل ا ة لتعوده عليه عليها في هذه السن وحده سبع سنين من هذه السن السنه السنة من او ذ ا السن ي ب د أ الاهل مع الابن او البنت في تعليمهم الصلاه ة في ي ت ع ل م م الصلاة ثم يضربون عليها في ا ل ع ا ش ر ة عندما ي س ت ك م ل سن ا ل ع ا ش ر ة يضربون عليها كما جاء في الحديث الذي رواه أ ح م د وابو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما العلامة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم بن الألبانية حديث وصحاحه عبد رضي في عليها لسبع لعشر بالصلاة الله الله الإرواء قال واضربوهم وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا أ م ر منه صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ م ر ل ل أ ب ن ا ء وهم في هذه السن التي يحتاجون فيها إ ل ى تعليمهم العقيدة الصحيحة والفرائد المنصوص عليها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأن هذا السن يبدأ الطفل صلى عليه وسلم لأن في يبدأ فيه وسنة ب ا ل إ د ر ا ك وبالفهم الصحيح فيجب الفهم وتعليمهم هذه ا ل ص ل ا ة حتى ترسخ في العقول وفي القلوب ثم إ ذ ا وصلوا إلى الى ع عليها ا ضربوا ش ر ة بذلك وصلوا لأنهم ل إ ثن التهاون لا يجوز التهاون معهم في هذه ا ل ع ب ا د ة ثم قال الشرط الرابع قال الشرط الرابع وهو رفع الحدث ثم قال وهو الوضوء المعروف الوضوء المعروف وهنا الوضوء بيضم بيضم الواو بضم الوضوء اما اذا فتحت الواو فهو المراد به الماء اما اذا ضمت الواو فهو المراد به فعل الوضوء, فعل الوضوء فهنا ع ل الوضوء ف يقصد رحمه الله تبارك وتعالى فعل الوضوء فقال رفع الحدث اي ان ترفع الحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر الحدث ا ل أ ص غ ر هو ما خرج من السبيلين من البول والغائط أ و الحدث ا ل أ ك ب ر وهو ا ل ج ن ا ب ة وهنا ذكر أ و تفرع من هذا الشرط بشروط لرفع الحدث بشروط لرفع هو الحدث أي هو الطهارة فذكر هنا شروط الطهاره ا ل ع ش ر ة وهذا مما يمتع السامع في قراءته لهذا الكتاب القيم أ ن ه يتفرع فيه لمسائل يحتاجها طالب العلم وغيره ليحقق ا ل ص ل ا ة ا ل ص ح ي ح ة فهنا لما ذكر الوضوء كان لا بد أ ن يذكر شروط الوضوء, شروط الوضوء وهي ع ش ر ة وذكرها في والتمييز والنية واستصحى بحكمها بألا ينوي قوله والعقل قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع واستصحاب موجب الإسلام بألا الطهارة حكمها تتم حتى واستنجاء او استجمار قبله و ط ه و ر ي ة ما ء واباحته و ا ز ا ل ة ما يمنع وصوله, وصوله الى ا ل ب ش ر ة ودخول وقت على من حدث حدثه دائما لفرضه طيب أ ب ش ر اختها فهذه الشروط ا ل ع ش ر ة التي ذكرها ا ل إ م ا م رحمه ا ل ل ه تكلم فيها ب أ ن ه لا بد ل ص ح ة الوضوء أ ن يكون الشخص الذي يريد أ ن ي ت و ض أ يتصف بهذه الصفات أ ن يكون مسلما وتكلمنا عنها أن يكون عاقلا وان ت ك ل م ن ع ه ا وأن يكون مميزا وهذه ا ل ث ل ا ث ة تكلمنا عنها ثم قال وهذا ا واستصحى ل ن ي ة ح ب ك م ا بألا ينوي قطعها الطهارة ينوي و ه حتى تتم الطهارة وهذا معروف عند ا ل ف ق ه ب أ ن ه ا ل ن ي ة شرط في الوضوء وفي غير ذلك من الأمور عن الوضوء غير شرطه ذلك لكننا نتكلم الآن من عن النيه انت تدخل على الماء لتتوضا أ أو تستصحب م ء ماء معك أو تطلب ماء لتتوضأ تطلب ف ي ه ف أ ن ت بذلك تنوي في, نيتك أو في نفسك ي ت ك أو ي ن ف أ ن ك ت ت و ض أ ل ص ل ا ة كذا أ و تتوضأ رفعا للحدث كالجنب الذي ي خ ت س ل ثم ربما يريد أ ن يصلي و ي ت و ض أ فلا بد من ا ل ن ي ة و ا ل ن ي ة هنا تبدا أ قبل ل والشروع في الوضوء ب د ء في قبل البدء والشروع في الوضوء وهنا وجب استصحاب حكم ا ل ن ي ة حتى تتم ا ل ط ه ا ر ة لابد من استصحاب الحكم اي اذا قطعت نيتك في وسط الوضوء وجب عليك ان تعيد الوضوء من اوله فلابد ل ل ن ي ة ان تتم بها ا ل ط ه ا ر ة ب ن ي ة واحده ة وليست بنيات ف ذ ا واستصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها قوله ينوي الطهارة حتى تتم الطهارة نعم نعم بارك الله ف ي طه هل الصوت واضح طيب ثم قال الشرط الخامس ومعه الشرط ا ل س ا د س انقطاع موجب وهذا الانقطاع موجب اي من الحدث فاذا كان الشخص ينتظر عند قضائه ل ل ح ا ج ة ينتظر حتى تنقطع او ينقطع ما يخرج منه ينتظر حتى ينقطع ما يخرج منه أ ي من السبيلين سواء كان البول أ و الغائط فلا يشرع في الوضوء حتى ماذا حتى ي ت أ ك د من أن ه ذ ان ا ق ط ع هذا الخارج انقطع ثم يأتي الشرط السابع بعد ذلك أو استنجاء ذلك بعد ثم يأتي أو او استجمار الذي هو ي أ ت ي بتطهير ما خرج من ا ل س ب ي ل ي سواء كان بولا او غائطا ب ا ل ح ج ا ر ة اما بحجر او ث ل ا ث ة او يزيد حتى توقن بان الخارج قد انقطع ب أ ن الخارج قد انقطع وهذا يعني يكمل ع ن ي ي الشرط السابق ه ذ الذي ي ك م الشرط السابق ا ل هو انقطاع موجب ي أ ت ي ب ط ر ي ق ة الاستنجاء و ب ا ل ط ر ي ق ة التي ي ت أ ك د ويوقن فيها المرء ب أ ن الانقطاع قد حصل وليس هناك سبيل لخروج شيء بعد الوضوء أو في أثناء الوضوء أو في والاستجمار بالحجارة أو, بالماء. الاستجمار بالحجاره او بالماء ولا ينقطع الاستجمار حتى, ماذا؟ حتى تتم الطهاره ك ا م ل ة وليس بعدد معين, ليس بعدد معين من ا ل أ ح ج ا ر والماء يعني افضل بما أ ن الماء وفير ا ا ل آ ن وهو مستعمل كثيرا فهو ا ل أ ف ض ل ا ل آ ن في الاستنجاء ثم قال وطهوريه ة ماء و ط و الطهورية بقوله وطهورية ر ي ة ماء هذه ماء واباحته اي ا ب ا ح ة هذا الماء عليكم السلام ل ل ورحمة ا هذه ه ا ل ط ه و ر ي ة اي أن يكون, الماء طاهراً ان يكون الماء طاهرا وان كان ا ل ط ه و ر ي ة غير ا ل ا ب ا ح ة هذا كان شرطا وهذا كان شرطا ر ا ل ط ه و ر ي ة بان الماء ليس فيه نجاسة طهورية ماء ب أ ن ليس في الماء ن ج ا س ة و إ ب ا ح ة الماء ب أ ن ه لن يكون أ و لم يكن مغصوبا أ و مسروقا فهذا شرط وهذا شرط آ خ ر ط ه و ر ي ة ماء لا يجوز ل أ ح د أن يتطهر في ان ل ل م م ا ا ء ت ج س وعلى كما جاء في الحديث ليبولن أ ح د ك م في الماء الدائم ثم ي ق ت س ل فيه ومباحث الماء الطاهر أو المياه ا الطاهر ا ء ل أو م طويله في كتب الفقه الشافعي ف أ ن ا قد يعني شرحت فيه كثير من أ ب و ا ب المياه ودخلت في بعض ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى فان شاء الله تعالى يسر الله للاتمام إ ت م م وأكمل هذا الشرح بإذن الله عز وجل طيب ثم قال وطهورية ماء وجل وطهورية و الشرح الله قال هذا بإذن ا ح طيب ب إ عز ه ل ب د ل ا ء أن يكون غير, مخصوب غير مسروق ص و ب غير لكن هنا لو ت و ض أ أ ح د وكان هذا الماء الذي ت و ض أ منه مخصوبا فالاثم إ ث م يقع على ل والصلاة ل غ ا ا ص صحيحة ب ف إ يقع على الغاصب و ا ل ص ل ا ة صحيحه ة و ذ ا العلم في أرجح أهل العلم إن شاء الله تعالى يعني يكون ع ن ي ي الوضوء هذا صحيح ان شاء الله عز وجل و ا ل إ ث م على الغاصب ثم الشرط التاسع يقول إ ز ا ل ة ما يمنع وصوله إ ل ى البشره ة مثل المنكير الذين ن ي ض ع و على يمنع الله الحبيب لابد أن تزيله المرأة قبل الوضوء أيديهم أخي أن لأنه هياك هذا من المياه أ ن تصل إ ل ى ا ل أ ظ ا ف ر وكل ما يكون في مثله من المواد على توضع على الجسم تمنع وصول الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة فهذا لا بد أ ن يزال قبل الوضوء و إ ل ا فالوضوء ليس صحيحا ل أ ن الماء لم يصل إ ل ى البشره ة ف ش ر ط أن أعضاء أن يصل الى اعضاء شرطه ان يصل إلى الجسم إلى شرطه أعضاء الجسم واخر شرط من شروط الوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه الذي عنده مثلا سلس بول أ و يخرج منه ريح باستمرار ل ر ا ض بعض الناس كثيرة أو كالمرأة المستحاضة فهؤلاء عند الناس ك ي ة أو المستحاضة ل ك ل ص ل ا ة م ف ر و ض ة فهذا ل ا بد أ ن ي ت و ض أ ل ك ل ص ل ا ة ع ن د د خ و ل و ق ت ه ا ع ن د د خ و ل و ق ت ه ا و ذ ل ك ك م ا جاء ف ي ا ل ح د ي ث أ ن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أمر فاطمة ب ن ت أ ب ي ح ب ي ش ك و ن لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون أ ن ل ك و ن ل ك لكي ي ن ل ك و ن لكي ي ن ل ك و ن ل لكل صلح فهذا يقع على من كان عنده س ل س بول او خروج ريح باستمرار او ا م ر أ ة م س ت ح ا ض ة وما اشبه ذلك ان شاء الله عز وجل طيب يبقى قد تعالى عندنا ان يكون شاء الله تعالى فروض الوضوء بذلك يكون قد راجعت بذلك على فروض ما مضى القادمة فروض الوضوء وينتفع ه فروضه ستة إن شاء الله ع ا الامر ل ى يكون ي خير ي ه و ن ت ف الجميع ان شاء الله تعالى بهذا وانا اولكم استفيد بهذا وان أ ل الله أن يتقبل م نجعل ي ومنكم وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وان ينفعنا بالعلم ويرفع بهذا العلم وقال ر ز ن ا إ خ ل ا ص في ا ل ل ق و و الله ع م وفي والعلانية السر ن إ ولي ذلك ل ا ق ا د ر ع ل ي ه ب الله ر ك ا فيكم ونفع بكم سبحانه ك ا ل ل م و ب ح م د أشهد ه أن أنت لا إله إلا ت س غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وسلام ا ل عليكم و ر ح م ة الله وبركاته